de nasriyyatın ıstaqim, sıraatın neden anta leyim, ve el marubu bi Singing, Allah ﷻ ister bilenini lafı ve amvanıranı bi فَلَمَّا تَمَيَّنَا لَمْ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لِلَّهِ الْوَحِيدِ وَلَا يُخْزِي من النَّبِيَّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ ظُلْمًا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ خَتَمَ اللَّهُ فِي سَاعَةٍ عَظِيمَةٍ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ منهم. ثُمَّ تاب عليهم نوبهم رحيم وعلى الصلاة الذين خلفوا حتى إلى ضاقت عليهم الأوط بما رحبت فضاقت عليهم آفسهم فضاقت عليهم آفسهم وظنوا أن لا من جعل الله إلا النفس وصل لا يغضب بعه ولا يغضب بألفوسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبون ضلوع ولا مختصون ولا لا ولا, ولا مختصون في سبيل الله ولا يطأ. ليتفقوا في الدين وليردعوا قرمهم إذا رضعوا إليهم لعلهم يردعوهم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفاه وليجدوا فيكم غلغة وعلموا أن الله مع التقيمين فَإِذَا مَا أُوسِلتْ صُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ آلِهَتُهُ بُرَّا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمُ الْإِيمَانَ وَرَضُوا بِقَضَاءٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا فَسَاءَتْ إِلَى فزادتهم هدساً إلى هدسهم وماتواً كافرون أولا يقول أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوقون ولا يذكرون وإذا ما وانزلت سوخة فمنه وإذا ما قضى بعضهم إلى بعضهم يليواكم من أحدهم ثم صرفوا صرف الله قلوبنا بأن القول لا يفترون لقد جاءكم رسال من أفوسكم عزيز عليكم الذين آملوا وعملوا الصالحات أن لهم قد صدق الحرب ودعوا قال الكافرون إننا ذا لساحر مبين إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أسنوى على العرش يدبغ الأطمام والأرض جميعهم جميعهم وعده الله حقا إن إنهم يبدؤون فرفا ثم يعيدون يجزي الذين آمنوا يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة فالذين كفروا لم شرهم من حميمه على الشمس ضياءها وطهروها وطردها بلا زلة لتعلموا عدد السنين والحساب آخره الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات الحقيقية علموا إن في خطف في الليل والنهار خلق الله في السماء آيات لقوم يتقون الا الذين لا يؤمنون لقوم هل علموا في الحياة اعظم بالحياة الدنيا وطمعوا بها والذين ان اعراضيا يهديهم الله بإيمانه تجري يا تحتهم الأنعام تجري يا تحتهم الأنعام في دنيا تنعيم دخواهم في سبحانك محانك الله وتحييتهم وتحييتهم في ناس دخوان ألي الحمد لله رب العالمين